كن سرنكمت بالباب ارنتج منك عنتم في يا خبيرا بفاقتي يا خبيرا Amen. <laughs> يشروء أوضح izzani bihamdillahi god a'lanat syukran ala ni'amillahi astabti'u laha hasra فما سعت المرات علي ولا خضات من الوت إلا جاد ددت عندي البشرى من الوت إلا جاد عند البشر ومن فضل ربي أن تجي من دواليه دوام الذي ولا يشرح صدران دوام الذي والاه وأن يشرح صدران أليه اعتمادي وهو غوخي وملك وَكَمْ كُنْتَ حَبَانِي مِنْ مَوَاهِبِهِ بِالرَّنْ وَكَمْ كُنْتَ حَبَانِي مِنْ مَوَاهِبِهِ غشام <تصفيق> آشرا ايكونت انك محسن ايكونت انك محسن وهاب فانكر انكرت بابك وهو نعمل باكم وانتم فينتم انت منصر مصر مصور وانما بالاجتهاد بالاجتهاد اقيمات أسباب أي كنت أنك محسن وهاب أي كنت أنك محسن وهاب فقرأت بابك وهو نعم الباب non nuwa abu aykan tu annaka muznun nuwa fu بكرى طبا بكوا وني من بابو بكرى طبا Tak boleh kau beli lagi, tak boleh kau jawab lagi. وهو أنيم من بابم ما صاروا علي من نسي وهم بيلمل ما صاروا علي من نسي وهم بيلمل أحببتهم فهمهم الأحبب أحببتهم فهمهم الأحبب أيق <تصفيق> <تصفيق> دون وها بو اي كان تو انك موسينون وها بو فترى بابك وهو انى ما الباب فكر عتبك وهو وجليت أمرهم فتوجهوا بالسجد كنا وجب عدما كطابو بالسجد كنا وجب Jangan وان اعمل باب فكرت بابك وهو ان اعمل اقتاب عن هذا لا قام علما الاقتاب ايضا انك موصلن ورهبو ايضا انك موصلن ورهبو فكرت بابك والوانع ما الباب فكر الذال Terima kasih kerana Al-Fatih ala hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurati ayunina sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah s.a.w. Thumma ila arwah jami'a baihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin Wa jami'a zhuaji'a tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baytihi wa dhuryatihi ajma'in Wa jami'a sahabihi wa tabi'in wa tabi'atabina man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Thumma khususan minhum Sayyid imam Junayd al-Baghdadi wa Sayyid Ma'ruf al-Karahi wa Sayyid Bashir al-Hafi wa Sayyid Abi Yazid al-Bustami wa Sayyid Ahmad al rifai wa Sayyid Ahmad al-Badawi Wa Sayyidi Abi Madian Al-Makhrabi Wa Sayyidi Abdul Qadir Abdul Qadir Al-Jilani Wa Sayyidi Abi Hassan Al-Shadili Wa Jamisadatina al Sufiyah Thumma ila arwah Jamisadatina Al-Alawiyah Nusa minhum Sayyidina Al-Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Aisyah Wa Sayyidina Abadillah bin Ahmad bin Aisyah Wa Sayyidina Alwi bin Abadillah bin Ahmad bin Aisyah Wa Sayyidi Al-Fagihil Mugardam Muhammad bin Ali Ibu Alwi Wa Sayyidi Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Sagaf Wa Sayyidi al Bakar Sakran Wa Al-Habib Ali Al-Bakar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 Hassan bin Salih al-Bahra al-Jufri Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Wasaydi wa Habibi Al-Habib Al-Bakar bin Abdullah bin Talib al-Abtas wa usulih wa furih Thumma ila rusaydi wa shaykh Wa gudwati Allah bin Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi Wali walidayah Al-Habib Muhammad bin Hussein al-Habshi Walhababa alawiyah bint Hussein al-Jufri Wa masyaykhih wa talamidhati wa ikhwati wa ikhwanih wa auladuh min tasabilah sanara ru habib abdullah al habib muhammad habib ahmad habib alawi wal hababa khadijah wa usulih wa furwaihim wa thumma ila rsaydi wa al habib muhammad anis bin ali al habshi wali walidaihi usnah b binti al qadri wa zawjatihi b bin abdul zughab wa li wa ibni ammi ali bin muhammad anis al habshi waladi usnah arfan thumma ila habib ali bin bakar zughab habib muhammad anji b tuha bin abdul zughab al habib jaddi ahmad abdurrahman wa idza jaddi abdurrahman bin husain wa ali bin al habshi wa jami' Alim Abu Ibrahim, then to Ruh Al Habib Sheikh Bakar Sukaful Habib Abu Bakar bin Ahmad Sukaful Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman Sukaful Habib Abdullah bin Al Sukaful, then to Ruh Bahiyah Omar, then to Ruh Bahiyah Salman Bobongan, then to Ruh Bahiyah Hasan Minhaj, then to Ruh Al Wahj Jami Aulia Wasalihin, Wasan Aulia Wasan Hadibal Da, then to Ruh Al Wahj Walidina Wadi Kum Amwatin Atikum, Wajami Wajami sa'adatinal aulia. Enam makan, waknat arwahum. An allah, boleh makan habis habis. Khasiran makna. Di muthihad al majlis. An allah yakfir lahum, merahmuhum, moyali darajaatim fil jannah. Wana allah yaksumulahum min biafrahadin minna. Wana allah yarzukuna ma razaqahum minal ulum annafi'ah wa amal an mutakabalah wa quluban salimah wa sallam zaakran wa an Allah yaftah alayna wa alaykum jami'an futuhal arifin yufagin huayyakum fiddin wa yajaluna wa ayyakum min ibadihus salihin minal ulama alamilin al-mukhlusin liwajhil karim wa an Allah ya takarram alayna ya takarram alayhim Allah alayhim min darajatil Wa anna Allah yarzukuna jami'an arzaqan kathirat tayyibah Barakan fihi di dunia ta'al-ba'an syag'ah Malatuh wa al-afiyah Salam wa hidayah Wa al fi al-dini wa al akhirah Wa anna yaj'al arwaham al-mukaddesah Yattaduru bainana fi hadha al-masyid syarif Wa anna yaj'al kulubana mutahannina ilaihim wa quwa arwahum mutahannina ilainana wa an yarzukuna jami'an husnal khatim 'inda al-maut 'ala fi ta'atihim wa nattuf al-afiyah salamat tawfiq wal hidayah wal inayah fid-din wad-dunya wal akhirah 'ala hadiniah wa 'ala kulli salihah jami'atin nafiah wa 'ala ma nawwa habibi ali fikratisimdudhurr wa ila hadratin sallallahu alaihi wasallam al-fatiha a'udhu billahi minash shaitani rrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Madiki yaumiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Surat al-musta'in Surat al-ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Walattallin Amin Mari bersama-sama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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa kita akan membaca Maulid Simtud Duror. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan Maulid Simtud Duror. Pembacaan Maulid Simtud Duror atau maulid-maulid yang lain itu merupakan bentuk zikir, salah satu bentuk Dzikir. Nah, saya minta semua handphone sekarang di silent dulu agar nanti di tengah-tengah majlis dzikir tidak ada suara handphone yang berbunyi. Kemudian bapak ibu yang bawa anak kecil, tolong anak kecilnya juga di silent dulu. Ya, eh, anak kecilnya di silent dulu. Jadi kalau bicara, jangan dibiarkan berbicara. Kasih tahu, diam Kalau masih berbicara, gendong ajak pindah yang agak jauh Jadi biar suaranya tidak mengganggu Yang lagi hu Kemudian Bapak Ibu Kita akan sama-sama sabar di sini, Sama-sama ngelatih Lisan kita saatnya diam ya diam Telinga kita saatnya mendengarkan ya Mendengarkan Tapi jangan kemudian lisannya diam saja Karena ini majlis zikir Judulnya majlis zikir itu Ya menyebut dan mengingat, menyebut dan mengingat. Jadi bareng-bareng, jangan nggak usah takut suaranya falas nggak apa-apa. Kalau bareng-bareng kan yang falas nggak getoan. Ya kalau sendiri-sendiri nanti yang falas kelihatan. Misal nanti ketika diajak sholawat, ya semuanya baca sholawat jangan mendengarkan yang lain. Tapi lisannya ikut ber bersolawat. Semakin kita semangat nanti Rasul juga semakin semangat balasnya Lah yang malas-malesan nanti Rasul juga malas balasnya kan begitu uh, balasan itu sesuai dengan dengan perbuatan kita ya kalau kita semangat nanti juga dibalas semangat saya mau mau ngasih contoh dulu boleh ya misal nanti dibusing anis baca ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Jenengan bareng-bareng jawab yang sama jangan diem coba bersama-sama Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Subhanallah, bagus Waktu nanti ada di bacaan maulid Itu kan ada saat yang Sallallahu alaihi Ya semua ikut Sallallahu alaikum Semangat ya Kemudian waktu kiam nanti berdiri Ya Nabi salam Jangan batin, diam jangan itu bukan saatnya batin, saatnya ngomyang Saatnya teriak Ya Nabi, panggil Rasulullah Ya Nabi, yang panggilnya Banter, bengok, tenanan Ya didatangi, kalau Ya Nabi Ya nanti juga kurang nyetrum ya Kurang nyetrum, paham ya ya Kemudian nanti waktu baca Khusidah, terakhir itu nanti Al-Madad, Al-Madad Kalau nanti di akhir ya, waktu Al-Madad Semangat, Madad, Madad Jangan lemes, semangat Kemudian waktu nanti ada qasidah, insyaallah Yaarhamarahimin. Saya rasa rednya semua apa? Kan itu juga teriak. Karena sekarang Muslimin kan banyak kena musibah ya. Farid alal Muslimin. Nanti yang teriak betul. Dan qasidah-qasidah yang lain kornya kita semua jadi kornya. Ikutnya nyaut. Nah, saat maulid dibacakan karena itu tidak ada kur kecuali sallallahu alaihi ya lisannya diam, bunyinya cuma sallallahu alaihi. Latihan dari detik ini juga semua tangan tidak megang handphone lagi termasuk saya. Ya. Kita fokuskan tangan kita, tubuh kita, diri kita untuk zikir bersama sama. Nah, sebelum zikir saya akan mengajak semuanya untuk mengucapkan kesaksian kepada Allah memperkuat akidah ahlus sunnah wal jamaah tirukan saya ya, insyaallah ini akan saya gunakan setiap kali membuka majlis Ar-Rawdoh Alhamdulillah majlis Ar-Rawdoh itu dapat bimbingan, jadi dapat tambahan ya dapat tam, tambahan, ditambah ini ditambah ini, karena ada yang bim bimbing, bukan jalan sendiri glundung itu bukan, ada yang bimbing insyaallah barokah, mari kita awali dengan syahada dulu, tirukan saya ya أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Kami bersaksi bahwa tidak, tidak ada Tuhan yang kami sembah kecuali Allah, kecuali Allah. dan sesungguhnya, dan sesungguhnya Nabi, Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil Ya Allah Ya Allah Sesungguhnya, sesungguhnya tidak, ada sembah, tidak ada yang saya sembah kecuali engkau dan hanya, saja. Dan hanya kepadamu saja Kami beribadah, Kami beribadah. Hanya kepadamu saja, kepadamu saja. Kami, memohon Kami memohon pertolongan Hanya kepadamu saja, kepadamu saja. Kami memohon petunjuk hanya kepadamu saja Kami memohon kesehatan Hanya kepadamu saja Kami memohon rezeki Dan hanya kepadamu saja Kami berlindung dari Gangguan setan gangguan jin dan manusia, jin dan, manusia dan, hanya saja, dan hanya kepadamu saja kami berlindung dari berbagai bencana, dari berbagai bencana serta, berbagai musibah, serta berbagai musibah dan hanya kepadamu saja, hanya kepadamu saja kami berlindung dari kejelekan, Dari kejelekan diri kami sendiri Ya Allah, ya Allah. Hidupkanlah aku, Hidupkanlah aku. Di, atas Di atas kalimat La ilaha illallah Dan matikan, aku Dan matikan aku Di atas kalimat, di atas kalimat. La, ilaha La ilaha illallah Dan bangkitkanlah aku, Dan bangkitkanlah aku. Di atas kalimat La ilaha, La ilaha illallah Bersama, Bersama. ahli, ahli. La, ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه Iyakan Abudu Iyakan Asta'ini Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina Anamta Alayhim Mughairi Al-Maghdubi Alayhim Balat al Amin Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Ya يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحاق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسدق يا ربي صل على محمد أحلى الورى منتقا وأصداق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقاة حقا يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفا تخلق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل علي, على محمد يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلّى صلِّ على محمد يا طبيب الشدائد والهمم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق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 اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله السلام ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستكيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف الرحيم فإن تولوا فكل حسب الله لا إله إلا هو عليه توكرت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسرج منيرا وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّم وسلِّم وبارك عليه وعلى <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه لا إله لا إلا الله تعالى مجدوعة دمشانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة لا إله إلا الله فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب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 فتعطر بوجودها أكناف الوجود وترزد بردا العوالم بتراس الكفرين. الله صلّي وسلّم أشرف الصلاة والتسلّيم على سيدنا ونبينا. محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.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 يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنا نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجلده بشرا كاملا يزيح الظلال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شانه وكماله فسبحان الذي أبرز من حضرة الإمتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقية نورا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 فمن فاجأته هذه الرشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى خراف مستقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرض بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تذبذ بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق سواهده وأجهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله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 اللهم صل وسل بأجل الصلوات وأجمعها وأسكت رحيمات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحب الروبوبة في مواطن الخدمة لله وأكبر عليه غاية الإكبار. صلاةً يتصل بها روح المصلي عليه به صلاةً يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصابه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ذلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عثر الأكوان بنشر ذكرهم نسيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المتلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المتلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله الرئيس فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سرها هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحم الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهره وبهره فتعلقت همة راقمي بهذه الحروف في بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفيد عشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام أنشؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عمل عالين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. داع التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا عج التشهق إلى سماع أوصافها العظيمة. وَعَلَى اللَّهِ يَنْفَعُ بِهِ الْمُتَكَلِّمَ وَالسَّامِعَ فَيَدْخُلَانِ فِي شَفَاعَةِ هَذَا النَّبِيِّ الشَّافِعِ آمين وَيَتَرَوَّحَانِ بِرُوحِ ذَلِكَ النَّعِيمِ Ya Habibah وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائله التي هي أهزن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شان هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق في ما حدث وما تقدم، وقد أخرج عبد الرزاق بسنه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال.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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبي في الخلق وآخراهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرف مولودا ولما كانت سعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب ووتو وبتون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب للقدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أهشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا. ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجره الصميم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الله عليه ومنذ عليك بي هذه التروت المكنونه والجوهره المسونه والكون كله يسبح ويمزج بسرور وابتهاج بقرب ذور شراك هذا الصراط والعيون متجوفه الى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزة وكل دابة لكريش نتقاط بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في عملها بغلام من بركاتي وسعاداتي هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعدر الفرح بملاكات أشرف البرياد وبرز من عالم الخفاء إلى عالم الذهور بعد تنكلي في البتون والظهور قادر الله في الهجود بهجة التقريب وبسطا في العالم الكبير مائدة التشريف والعظيم ببروز عدل فشرق قريب اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وفينا قربا واد هذا الحبيب على رضى السماوات والارض ومن فيه النبي ترحيب وعمر الجود إليه على الوجود السد والسنة الملائكة بتبشر للعالمين تعيد سبحان, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والقدرة الكسبانية في نهر المستور ليبرز النور الكامل في عالم الدور نورا انفاق كل نور فانفت الحق حكم على من أدم الله عليه النعمة من حواس إلا الأمة عين دور عند وادي الأمة تعني سن الجنب المشعوذ ومشارك هذا في هذا الشماء وحضرت بثافك الله شيدة مريم وشيدة الآسية وما من الخرئ منك سم الله لم نشر في القسمة الوافية وعند الوقت الذي رتبض على ودور وجود هذا المولود فانفلق أسول كما إن النور عن منود المحمود مدعنا لله بتعظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي يا ونو بنتي اظهبانا بوجودنا مرحباً وبجاه يا إلهي مرحباً جود وابا لكل مقصد مرحباً مرحباً يا نور غيلي مرحباً مرحباً يا نور واهدنا لهجة سبيلي يا عظيم يجيبين السعاد فنرشد يا الله ربي طفر لده يا الله ببركة الرحالي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواره غير مكع الله تاشى أشرافا Assalamualaikum صلى الله عليه وسلم من بطن أمه فرز رافعا طرفه إلى السماء معميا بذلك الرفع لا أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخطونا مكهولا مقطوع سرة طولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدر.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 قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلا فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك رب قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قال ثم ألبسته وأبجعته فلم أغشب أن خشيتني ذلمة ورعب وكشاررة أيميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة وجد شعررت عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بدعثه الله فكند من أول الناس إسلاما وكم درجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وحيث تشرفت الاسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامات في عوالم الشهادات والغيوب تحركت إمات المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن خلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه فليقابل سامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية فلش يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية العزلية طبعته على أخلاق سنيا وقامت في صورة حسنة بدريا فَلَغَدَقَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا لَغَامًا أَبْيَضَ لَوْنُهُ مُمْشَرَّبًا بِحُمْرٍ وَاسِعَ الجَبِينِ حَسَنَهُ شَعْرُهُ بَيْنَ الجُمَّتَيْنِ وَالْغُفْرَمِ وَلَهُ الِاعْتِدَالُ الْكَامِلُ فِي مَفَاصِلِهِ وَأَطْرَافِهِ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 فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصور إذا تكلم نترى من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جوام الكلم ما عجزان الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر تتنزه العيون في حدائق ما حسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد لحكم التبسم والماشيء ويناء ونومه الإغفاء ما سوى خلق الناس ولا غير محياه الرغة الغناء رحمة كله وحزم عزم ووجار وعزمة وحياء المعجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقصد المعطاء وإذا ما شافك أن ما ينحط من صباب فيافوت سريع الماشي من غير خباب فهو لك أنز المضلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح والبدو التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أوسناه لها لحظ حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرف القول عن وصف يعجز الواسفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسنه فلو أهدثنا للبدر عند تمامه لم يخسفي وعلى دفر وصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله والقد التصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاك بما تطيق عن كتابته بطول الأوراك كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاك سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملاه وله مع سهولة أخناكه الهيبة الكوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر تيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمانية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصيا فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت طفي وصل حبيب وشأنه ولقلعنا في مجته ومكانه أو صاف عز قد تعانى أخذت على نجم نجمسها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقائع مودل للنبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم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 السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصن الخطم كما يحصن التكديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تأمين وَمَعِي بِذَلِكَ شَاهِدٌ شَاهِدٌ وَدَلِيلٌ صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقده توجهت إلى الله متواصلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا. وأن يكذب عملي في الأعمال المذبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحك الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع يمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي فؤوس إرشادك بأهل لدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الحصائف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 وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرعب اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا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 والمؤملة بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل بطرنا وواجينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأبطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وابفشر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأبطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما في يوم يا كان اعوذ ابيك انا استعين بنا عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Malam ini juga diselenggarakan Angki di sini. Angki dari putra Ustadz Ahmad Syakir dan Ibu Ida. Mari kita doakan anak yang diberi nama Muhammad Sahil Jazuli ini. Semoga Allah menumbuhkan anak ini sampai dewasa dalam keadaan selamat dan afiah. Menjadikan... Putera Ahmad Syakir Muhammad Sahar Jazuli adalah anak yang soleh yang taat kepada Allah Yang cinta kepada Nabi dan sunnahnya Yang berbakti kepada kedua orang tuanya Yang kehidupannya bermanfaat bagi agama, umat, manusia Dan semoga keluarga Bapak Ahmad Syakir dan keluarga kita semuanya Dijadikan keluarga yang sakinah Penuh dengan mawaddah dan rahmah. Al-halihinnya wa ala kurnia Tuhan Saleh wa ilah kabiratil Nabi Sinarahmat Alfathah. Wa ala masyaatul Jibin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahiyallah. Al-Rahman al-Rahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada per, kita doakan ya malam hari ini kebetulan juga bertepatan dengan ulang tahun pernikahan dari adik Habib Novel kita doakan semoga keluarga Ibu Surayah ini adalah keluarga yang sakinah penuh dengan mawadah dan rahmah dan kedua pasangan ini semoga segera dikaruniain momongan anak yang soleh. Yang taat kepada Allah, cinta kepada Nabi Bakti kepada kedua orang tua Manfaat bagi umat manusia Begitu juga keluarga kita yang belum mendapatkan momongan, anak-anak kita Yang belum mendapatkan pasangan Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan Mudah-mudahan berkat majlis malam hari ini Yang mulia, Allah mengabulkan Segala hajat kita <Susukur> A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Alhamdulillahi Ya ta'awwudubiyaka wa ya ta'awanu ila siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ora maghdubi alaihim walad Rabbana taqabbal minna innaka antas samirul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Wa sallallahu alaihi wa alihi Hadirin semua sambil disiapkan LCD proyektor Mari kita bersama-sama berdoa lewat Qasidah Bi Rasulillahi Wal Badawi Bi Rasulillahi al Badawi Wa Min Bani Ala him Di mana pun anda berada Saya mengajak anda semua untuk nonton Slide ini sebentar Kurang lebih 5 menit Ditonton, ini saya buat Dadaan tadi sebelum mahrib Sampai badal mahrib Jadi ya belum bagus, tapi insya Allah sudah bisa Menceritakan sebagian kecil Dari niatan saya Ya, e, Coba semuanya Pindah posisi ke, ke layar itu Ya balik balik. Sekarang jenengan yang di belakang jadi Soft pertama Ya, sudah siap maseto? Silakan. Tuh ada orang gandeng, tolong dilihat ya. Play. Itu ucapan ibu saya itu. Jika engkau berhenti berdakwah, maka ibu tidak akan meridoimu dunia maupun akhirat. Coba diulangi. Mas Roni tadi ada trouble di kamera ya. Ulangi dari awal. Itu yang di rumah tidak bisa lihat. Kalau ada trouble dari kamera, ngomong ke saya. Jadi biar saya ngerti. Pause. Sudah siap itu streamingnya? Sudah masuk sekarang? Sudah. Bismillah. o oh, Habis <laughs> Kembali ke sini Ya, Itu sekilas Rahasia masjid Ar-Rawdoh Dulu Saya dirikan masjid Ar-Rawdoh Di rumah Habib Hashim Al-Hasni Habib Hashim itu ada di pojok Ya Orangnya delik Tidak pernah mau tampil Saat saya eh, Tidak digubris di orang Beliau yang gubris saya Saat beliau pada saat saya dijauhi orang beliau yang mendampingi saya. Sampai hari ini alhamdulillah terus berada di samping saya. Dan itu doa kakak beliau ketika haji. Dakwahnya Habib Husain juga, kata Habib Husain Anis, itu kalau enggak ada beliau juga tidak jalan. Orang-orang di di belakang. Dulu kakak beliau waktu haji, pulang haji bilang sama saya, saya di depan Ka'bah doa biar kamu sama Hasim enggak pisah sampai hari kiamat gitu. Amin, saya bilang amin, gitu, itu doa kakaknya waktu itu InsyaAllah kabul ya, depan Ka'bah Nah ini sekarang majelis kalau saya berdiri Coba kenyataan kan Ini sampai di jalan Walaupun sudah dibangun tiga lantai Alhamdulillah kita sudah beli tanah di samping Harganya 2M 650 juta hutang Ya Alhamdulillah sampai hari ini mobil saya juga sudah saya jual dua, ya dua, kemudian yang dua lagi saya jaminkan untuk pinjam utang sama teman, ya Alhamdulillah kemarin saya beli mobil satu lagi dari Jakarta utang dulu. Yang penting bisa buat muter-muter ada kah? Ada kaki sehingga nanti awal Mei saya harus lunasi satu M kurang 800 ratus juta kurangnya tinggal dikit. Kurangnya cuman kurang 200 juta insyaallah. Yang satu M itu ya kurang 200 juta. Besok pagi saya mau berangkat ke Taiwan insyaallah. Ya mau berangkat ke Taiwan. Doakan dakwahnya barokah. Terus jualan bukunya laris manis. Nah, kalau jualan buku laris manis insyaallah pulang bawa duit yang lumayan gitu kan buat nambah-nambahi. Ya Kemudian 2 minggu lagi 10 hari lagi insya Allah Saya mau ke Hongkong Insya Allah Doakan juga dakwahnya barokah Terus jualan bukunya Laris manis Termasuk semoga ustadnya laris manis disana Ya Guyon uh, Insya Allah demikian Kemudian nanti kalau sudah Akhir Mei Saya sudah tanya sama yang punya uh, Apa namanya Punya tanah ya Itu kan masih disewa Insya Allah akhir Mei sudah selesai kontraknya Jadi awal Juni Insya Allah akan saya robohkan Yang mau ikut kerja bakti Robohkan awal Juni Daftar ke saya Ya daftar ke saya Jadi nanti ngirit tukang Yang ngirit Tukang yang ikut kerja bakti Juga dapat pahala Besar insya Allah Yang pertama kali daftar Novel bin Muhammad al Idrus Ini yang nanti pertama kali akan ikut merobohkan ya. Cancut Tali wondo. Kita akan bongkar satu persatu Saya ingin tempat ini Jadi pelabuhan hati Para penuntut ilmu Ila yomil kiamah Dan saya ingin tempat ini Jadi markas besar Ahlus sunnah wal jamaah Sesolo raya saya ingin tempat ini menjadi tempat silaturrohimnya Semua kelompok ahlu sunnah wal jamaah sesuluh raya Saya ingin yang datang ke tempat ini yang sumpek pulang belum sampai pulang baru masuk Sumpeknya hilang selama-lamanya Saya ingin yang datang ke tempat ini masuk dosanya banyak terutama saya belum sampai pulang dosanya udah habis dogrot rontok tidak bersisalah lagi saya pengin yang masuk ke tempat ini masuk belum pulang hajatnya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala saya pengin saya pengin saya pengin saya pengin yang dipenginkan Habib Anis Al Habshi saya pengin yang dipinginkan Habib Alwi Al Habshi saya pengin yang dipinginkan Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al Habshi makanya tadi saya teriakkan ya habibi lil sholallillah sholallillah Ya ibu Nabi Imam Shaylillah Shaylillah Majlis ini bisa berdiri karena orang-orang yang lemah Innama tun soruna biutuafa Kalian mendapat pertolongan berkat orang-orang yang lemah di antara kalian. Teman-teman saya di sini banyak orang-orang yang susah, tapi siap kerja bakti, gotong royong, siap saya bentak, siap saya maki, siap saya caci, bahkan siap saya tendang dan tempeleng. Siap, nggak pakai marah. Seandainya saya tempeleng nggak marah, paling batas balas jotos. Ya, Tumpeleng tidak marah tapi balas jotos. Gak, gak seperti itu. Capek, capek teman saya ini banyak relawan. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk saya dan teman-teman buat relawan. Kita kasih nama Raja Relawan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Raja ini InsyaAllah tugasnya bukan cuma untuk majlis Ar-Raudhoh, tapi nanti untuk majlis-majlis yang lain yang membutuhkan relawan maka ketuanya Raja. Mas Roni Alcondrongi. Pokoknya sebelum dicukur saya kasih julukan Alcondrongi. Itu ketuanya itu. Mas Roni Alcondrongi ketuanya. Insya Allah akan menggerakkan pasukan rajanya untuk membantu ahlus sunnah wal jamaah sesoloraya yang pengin dibantu relawan raja. Saya harap nanti jumlah relawannya terus nam, nambah. Kegiatan relawan ada latihan hadroh, latihan. Perbana, piknik, ketawang mangu Dan nantinya ziarah ke makam para wali, ke Ziarah ke wali-wali yang masih Hidup dan seterusnya Dan seterusnya Nah tugas yang paling dekat Lunaskan tanah sebelah Itu tugas yang paling Dekat, yang ingin bantu lunaskan Caranya gampang, tidak usah Repot-repot, borong Buku saya, pasti lunas kalau buku saya jenengan beli itu nggak sampai seminggu pasti lunas, insya Allah. Setuju? Setuju. Yang yang nggak punya duit bagaimana? Gak usah beli. Cukup doa doakan karena bantu itu tidak harus dengan uang. Yang paling utama bantu dengan doa doa yang muncul dari hatinya orang-orang yang tidak punya apa-apa itu bisa ngogrokan berkah dari langit. Memunculkan barokah dari, bu, dari bumi. Setuju? Alhamdulillah. Terus mau suruh ceramah apa lagi saya? Ini masjid ini nggak butuh ceramah lagi. Ya masjid ini nggak butuh ceramah lagi. Saya cuma mau ngobrol-ngobrol pendek-pendek saja. Insya Allah mestinya kan Jumat ini saya mau bagi dua. Yang satu dijual, yang satu gratis gitu kan? Buku wirid buku wirit akan dibagi gratis. Cuman belum takdirnya terbit pada Jumat ini. Tunggu saja Jumat-Jumat berikutnya Iya, biar terus orang rajin datang Sudah jadi Cuman belum sempat masukkan ke percetakan Sebab saya keluyuran Ngalor ngidul ngitan ngulon Untuk melunaskan tanah sebelah Ya kesana kesini Kemudian untuk CD audio Judul Habibana Ali Covernya kira-kira cantik atau gak cantik Cantik ya Ini yang buat sarjana lulusan Ar-Rawdoh Habib Nofal bin Muhammad Ali sendiri Ini Ini desain saya sendiri Sak kecekele Dengan bekal ilmu ala kadarnya Ota atik jadinya seperti ini Jadi kalau memang jelek Ya harap dimaklumi Tapi insya Allah yang gak elek banget toh ya. Nah ini bagus gak Habib? Nah kalau Habib Musil bilang bagus berarti bagus Karena beliau perfeksionis Saya gak butuh pendapat jenengan cukup yang satu ini, ini Habib Ban Ali Munsyidnya Sheikh Ali, saya panggil julukan Sheikh. Sheikh itu julukan untuk ulama. Ini pantas dipanggil Sheikh, karena hidupnya solawatan, hidupnya membuat orang jadi kangen kepada Nabi Muhammad SAW. Ali Maksum, cuma Maksumnya enggak saya sebut. Nanti kalau onangan ulama Maksum, setau kerumua aku na. Sheikh Ali gitu saja ya Sheikh Ali. Saya namakan album ini Habibana Ali, jenis albumnya musik Sufi plastik. Ini CD yang pertama. Isinya satu Asmaul Husna, yang kedua Ya Habibana Ali, yang ketiga Ya Sayyidi Ya Rasulullah, yang keempat Ya Arhamar Rahim, yang kelima Miftahul Jannah, yang keenam Talama ashku talama ashku gharami. Ya talama ashku gharami. Nanti isinya si CD CD ini episode kedua, ketiga dan keempat, bocoran episode kedua. Almadad ala Sheikh Ali. Ya, Almadad yang tadi itu. Kemudian ada juga uh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Lagunya bagaimana? Rahasia. Ya, lagu yang ketiga adalah shalawat tibil Qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Tibil Qulubi wadawa Allahumma salli suara saya jelek. Nanti itu untuk sidi yang kedua. Kira-kira senang enggak dengar suara shalawat Tibul Club dengan lagu begitu? Senang. nanti miliki sidi yang ke kedua. Ini dibuat untuk apa? Biaya pembangunan Majelis Ar-Raudah dan biaya pembelian mobil untuk tim hadroh Jepara. Tim hadroh Jepara ini saya janjikan mau saya belikan mobil. Insya Allah wujud gak sampai dua bulan lagi Setuju? Setuju? Mosok jenengan teko Orang yang hibur jenengan Orang yang buat jenengan kangen sama Rasulullah Orang yang buat jenengan nangis Itu dari Jepara golek Sewan mobil Terus Jepara Ya cari sewa Mobil Terus gitu kan ya Nah insya Allah nanti punya mobil sendiri Gak usah nyewa-nyewa Tapi bisa disewakan Amin Allahumma Amin. Ya tentunya juga Untuk yang nyanyi ada hadiah Khusus yang banyak Biar cepat punya rumah sendiri Gak yang nyanyi nunut Di rumahnya orang terus Setuju Sehali? Oh, lu gak ya mantuk-mantuk di ngeluk Setuju ya? Setuju Ini kan suaranya harus dihargai Orang kalau suaranya bagus dini -dini Dibayar mahal jadi orang kaya Artis betul gak? Padahal itu kadang suaranya untuk maksiat. Nah ini suara buat orang pikir, ingat sama Allah. Buat orang jadi nangis, jadi khusyuk ingat sama dosanya, minta ampun. Jadi bisa kembali. Suara begini kok enggak diregani, enggak dihargai. Kan kebangetan tau ya. Nah, siapa yang kebangetan? Jenengan sama saya. Oh Yang dengarkan jenengan sama saya kok. Makanya saya berusaha menghargai semampu saya, Saya semaksimal yang saya, saya bisa. Nah hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ini sudah jam setengah sebelas. Saya nanya. Kira-kira hadir di sini artinya ayam atau nggak ayam? Tentrem atau nggak tentrem? Terima kasih pada Habib Hussein Anis, beliau yang bimbing saya untuk ngelola majelis ini. Kurang apa dikasih tahu? Contoh, contoh saja. Ini ambennya kebesaran, enak kalau pendek. Tapi nggak nyuruh motong saya potong jadi dua. Biar apa? Biar jamaah itu nggak kehabisan tempat. Goro-goro amben. Nah, gini kan jadi enak, kok? Jadi enak, bagus. Nah, sisanya ditaruh di sana, yang di sana jadi sesepuh model baru. Itu bib, bib pojok sana itu. Ya. Ini sesepuh model baru bagian sana. Jadi itu boleh gonta-ganti yang duduk siapapun pun tiap Jumat, gitu ya. Ini dibuat kecil begini biar biar nyaman, biar eh biar enak. Kalau ada yang duduk di bawah mohon maaf, ini bukan karena mau apa ya, cuman biar kelihatan semua. Kalau di sini kan enak, yang lain bisa bisa nyawang. Saya terpaksa berdiri karena yang di jalan enggak kelihatan. Ngaten. Ya, makasih banyak. Kemudian yang kedua, ini yang hadirkan dari berbagai tempat ya. Nah, saya ucapkan selamat untuk Anda semua karena kemarin sudah ikut pemilu dan pemilunya aman, tertib, sukses insyaallah terus sampai Pilpres bisa aman, tertib. Sukses dan Insyaallah bangsa ini dikasih pemimpin sama Allah nantinya pemimpin yang bisa menghidupkan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah pemimpin yang bisa menghidupkan para Ahliyah Wasallihin pemimpin yang bisa menjaga Pulau Jawa dan pulau-pulau -pula seluruh Indonesia tetap bermajoritas adalah La Ilaha In Llah Muhammadun Rasulullah Sallam dan semoga seluruh calon presiden dibuat ruh Saling menyayangi Tidak saling membenci Begitu pula seluruh pendukung Capres-capres yang ada Semoga disadarkan oleh Allah Semuanya adalah anak bangsa Yang ingin bangsa ini maju Penging bangsa ini selamat Sehingga nanti berjalan Pesta demokrasi ini Rukun, ayem, tentrem Selamat, jenengan, hidup enak Saya hidup enak, kita hidup Enak, tinggal ibadah terakhir, iya, kalau saya nggak ngomong terakhir nggak bakal mandek sampai subuh, itu jaminan, kata paman saya ini, novel itu kalau sakit nggak usah dikasih obat sembuh, kasih make, itu beliau, beliau ngomong novel ini kalau sakit nggak usah kasih obat, kasih make sembuh insya Allah gitu, ya. saking truannya ngomong gitu, ya. karena semangatnya untuk cerah ceramah kasih mic insyaallah sembuh alhamdulillah dan berkat ucapan beliau ini saya kalau mau ceramah sakit megang mic jadi sembuh ya megang mic jadi jadi sembuh terima kasih semuanya insyaallah saya sehat njenengan sehat kita semua sehat wal Afiyah. terakhir di sini banyak orang nitip doa saya enggak bisa baca satu-satu SMS juga banyak yang lewat BB juga banyak ya kan yang lewat WhatsApp juga banyak yang di sini yang enggak sempat nulis juga banyak Tadi semua sudah kita niatkan, kita bacakan. Jadi nggak usah ragu-jangan masuk pasang niat. Allah itu mengetahui ma'fidzoh mirdhabdi. Apa yang di hati hambanya itu Allah ngerti. Inna malakmalu bniyat. Mantep yang begitu pasti insya Allah hajatnya diwujudkan oleh Allah subhanahu wataala. Nah untuk semua teman-teman yang transfer ke saya. Baik dari Hongkong, dari Taiwan, dari Singapura, dari Malaysia, dari negara yang kita cintai ini, siapapun orangnya. Yang kalau transfer belum sempat saya balas SMS-nya. SMS itu ya, bib, saya transfer. Kalau saya belum sempat balas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kemungkinan kadang itu handphone dibuat, dibuat mainan anak, SMS-nya terhapus. Atau kadang itu kesalahan teknis dari apa itu sinyal tuh ya kadang handphone itu SMS bisa masuk kadang tidak mah, masuk jadi mohon maaf yang jelas jenengan yang sudah membantu dengan doa dengan tenaga, dengan niat, dengan pikiran, dengan harta dengan apapun, semuanya sudah ada catatannya di sisi Allah subhanahu SWT dan setiap majelis ini selalu sudah saya sebutkan siapa yang berbuat baik untuk majelis ini ilayomil kiamah dia akan mendapatkan bagian yang terbesar dari majelis ini beserta seluruh keluarga dan orang tuanya mendapatkan balasan yang terbesar dari Allah Subhanahu Wataala. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Terus nanti kita makan bersama ala kadarnya. Jangan lupa Jumat depan pengajian Insya Allah seperti biasanya istiqomah itu lebih utama daripada seribu karoh. Karomah, saya ingin punya harapan Teman-teman yang hadir ke sini bisa istiqomah Meskipun diundang presiden Tetap pilih datang ke sini Bisa Alah gak ya Istiqomah itu abut Wiming-wimingnya diundang ini di undang ini abut. Istiqomah Kalau bisa istiqomah itu lebih utama Daripada seribu karomah Kecuali di kampungnya ada majlis Maka itu lebih utama mendatangi majlis Yang di kampung nya memakmurkan majelisnya di kampungnya. Minimal minimal pas maulid Simkut Duror jenengan kumpul bersama dengan saya di sini. Allah tolong dicatat, tolong dicatat mulai sekarang tanggal 14 Syawal, malam 14 Syawal, tanggalnya kalau saya tidak salah hari Sabtu 10 Agustus. Sabtu 10 Agustus, malam Ahad ba'dal Isya, jenengan jangan buat acara apapun, mantu pun jangan. Itu hari yang tidak baik untuk mantu Ya, Jadi jangan mantu 10 Agustus Itu hari yang tidak baik untuk mantu Hari itu baiknya untuk apa? Halal bihalal Dengan Masjid Ar-Rodoh Insya Allah izin sedang saya proses Lokasi di depan Masjid Agung Surakarta Nanti sampai ke alun-alun Rencananya begitu Akan dihadiri minimal Insya Allah 300 bis dari Malang, belum mobil dan lain sebagainya sudah siap, sudah terjadwal. Teman-teman saya dari Malang mau datang minimal kurang lebih 30.000 orang. Saya mau pamerkan sama teman-teman saya dari Malang yang namanya Aswaja itu bukan cuman di Jawa Timur yang doyan tahlil, yang doyan solawatan yang doyan maulid yang doyan ziarah kubur bukan cuman warga Jawa Timur tapi Solo yang dikenal sebagai tempat yang begitu begitu justru itu sarangnya ahlus sunnah wal jamaah yang asli yang suka solawatan yang suka dzikir berjamaah yang suka salat subuh dengan doa kunud yang suka tahlilan, yang suka ziarah ke makam para ahliyah. Itu basisnya adalah di Solo makanya jenengan jangan ngisim isini saya Nanti 10 Agustus Tolong kumpul masing-masing Bawa 5 ribu orang Setuju Nanti kalau bawa satu Mana yang lain Yang 4.998 Gak bisa dilihat bib, Hanya orang-orang khusus yang bisa melihat Udah gitu aja jawabannya ya Pokoknya bawa sebanyak mungkin Mulai dari sekarang jenengan daftar masing-masing gitu kan yang mau ikut siapa nanti buat daftar seperti orang umroh tuh daftar dari dari sekarang nantinya cita-cita saya saya akan buat majlis keliling majlis ar-Raudhoh maulid simtuduror ini akan kita jadikan satu hari di luar hari Jumat yang keliling dari satu daerah ke daerah yang yang lain dan saya minta semua yang hadir majlis ar-Raudhoh ikut menghadirinya meskipun nanti diunduhnya di Wonogiri semua ikut ke Wonogiri diunduhnya di Ungaran, ini beliau dari Ungaran. Nanti semua ikut ke U, ke Ungaran diunduhnya ke Jepang, semua ikut ke Jepang. Oh iya Amin, gitu kan ya? Amin. Lewat itu loh pakai internet kan bisa streaming gitu kan, nyampe ke Jepang juga kan? Insya Allah demikian. Setuju? 10 Agustus, dah catat, hari Sabtu malam ahad. Kalau tanggalnya salahnya jelas Sabtu malam ahad. 14 syawal sekaligus itu saya niatkan untuk haul almarhum Habib Anis itu tepat dengan 14 syawal dan itu halal bi halal Insya Allah akan jadi saya ingin menjadi Insya Allah haula walaku wata ilah bila masya semoga menjadi majlis yang pertama ahlu sunnah wal jamaah terbesar sejawa tengah. Setuju? Yeah. Saya minta tolong sama banser sak Jawa Tengah mau saya kumpulkan Wallahu alam Pokoknya jadi sohnya ahlu sunnah Ibu-ibu semangat? Bapak-bapak? Dungaren -bapak? Coba ibu-ibu tunjukkan ke ibuanmu Ibu-ibu semangat? Seperti kalau ngentak bucunya terlalu bu dan semoga ini manfaat Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca Jangan lupa doa itu ya Itu doa sahpu jagat Yang dikarang Habib Ali Semuanya ada di situ Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahiba birahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على صرايرى ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز انحطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلق بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي Allahumma inni tamiu fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min auliyak waslub bi hudak wa bi asfyak wa, wa sallallahu ala terima kasih silakan ditunggu hidangannya nanti kemudian makan cari barokah kemudian kita pulang bersama-sama setuju Nah, jumpa depan jangan lupa siapkan uang 20.000 untuk CD ini. Kemudian yang mau apa mewakili teman-temannya borong 1.000 juga boleh ya. Silakan. Diskonnya enggak pakai diskon. Jadi tidak ada diskon untuk edisi ini karena ini memang diniatkan untuk tadi ya dua hal yang penting. Biar kita tidak jadi orang yang minta-minta ya dengan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.